أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا ما أزلنا عليك القرآن لتشقى إن لا تذكرت لمن يخشى تزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العنى. الرحمن على الأرض استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن يعلم السر وأخفى.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 فَلَمَّا أَتَاهُنُودٍ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَارِ وَأَنَا خَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا نَفَعَ بُضْنِ وَقْمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي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 فلا بثَسِلنا في أهل مدينه ثم جئت على قدري يا موسى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلَا تَنْيَى فِي ذِكْرِي إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَرَافٌ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَقْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى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 129. كنوا أن أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولن قد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بالسحرك يا موسى فلنأتينك بالسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى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 إنه من يأت ربه مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد من الصالحات فولاي كلهم درجات أعلى جنات وعدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى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 وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ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 فَيَذْرُهَا قَاعٌ صَفَصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسًا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدم إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَّكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ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 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامَ وَأَجَلُهُ مُسَمَّى